الذين يتكلمون في هذه المسائل هناك أقطاب كبيرة وأئمة من أمة الكفر الكبار الشرق والغرب وعلى رأسهم أمريكا الكافرة الصليبية اللعينة وأيضا معهم اليهود ومعهم اليهود هذه الهندسة تختلف من مكان إلى مكان الآن الذي يقلقهم والذي يزعجهم هو وجود مسلمين يدعون إلى إقامة ومشروع خلافة كبير يكون في كل مكان يكون في كل مكان اليوم يعني كل من استمع إلى خطاب المالكي وحينما يقول بأن الخطر لن يتوقف في العراق ولن يتوقف في سوريا سيهدد الدول الجوار وستلحق النار الجميع هكذا يعني يتكلم المالكي عليه لعنة الله فالصحوات الآن الهندسة في سوريا تقتضي أن تقوم هناك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 القضية لن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة كما قال الله جل وعلا فإن تلزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله سيكون عندهم هناك مجلس شورى أو ما يسمى بمجلس النواب أو ما يسمى بمجلس الشعب فهذا مجلس الشعب أو مجلس الشورى وسيسمون لعلهم سيسمونه مجلس الشورى وكما يعني ذكروا في أكثر من موضع يقولون في, في, في منهاجهم بان الجبهه تعتبر الشوره ملزمه وانها منهج اساسي ولا بد من من اتباع الشوره الان لا احفظ الكلام الذي ذكروه لكن عندي بعض الكلام الذي عندهم الاسلام هو مصدر للتشريع اذا الله عز ليس مشرع بل هم عندهم مجلس الشوره هو الذي سيشرع اذا كلام الله عز وجل ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم تشريع انما عندهم الاسلام مصدر هو المصدر الوحيد للتشريع وهو المصدر الوحيد